وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَنَاهُوا إِلَى مَا ظَلَمُوا وَإِلَى قالوا مَا ذَٰلِلَّهُ وَهُوَ إِلَى لِقَاءِ أَصْبُنَا அலங்க <tose> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيها الذين آمنوا عليكم عفوتكم <أفتتف> <لا> illa illahi ma ud'ukum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 إذا أضأ أراكم المر